وَاللَّيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُ قُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّمَّا مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين قلوا منه قبلكم وموعزة للمتقين اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ قادُ من شجره مباركه مباركه زيتونه لا شبقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء ويضرب الله الأمثل للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في هذا الغدوى والاصل